وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَا تَنَالُ الْبِرُّ حَتَّى تُفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُفِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التولى قل فاتوا بالتولاة فاتلوها إن كنتم صادقين افترى افْتَنَى الله الكذب الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ هم هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ الله فاتبعوا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ للناس لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ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 الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله ما تبغونها تبغونها وأنتم وما الله بِغَافِلٍ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تذلا عليكم وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط الله, اتقوا الله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شغل حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اكفوا طولا ذلك ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وان الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما وَلِلَّهِ ولله ما في السماوات وما في وَإِلَى وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة لِلنَّاسِ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا وضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون كانوا الله ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يسلون آيات الله. سَائِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله اف واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها سرن صابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يغنونكم خبلا لا يالونكم خبالا ودوا ما هندتم قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم لا آيات إن كنتم يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو أضوا عليكم لنا من, من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 ولقد نصركم الله ببدر وأتومه أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذَّاقُولُ الْمُمِينِنَ للمؤمنين فِي يكفيكم أَيَّامِ يمدكم رَبُّكُمْ أَيَّامِ الدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِسَلَاسِتِ الملائكة منزلين ذلائع تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيا قلبو فيا قلبو خائبين ليس لك من الأمر شيء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 فَتَعْبُدُوا اللَّهَ لِئَلَّا تُفْلِحُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله